يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا فِي الأرض يحسبهم الجاهن أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أمواله بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عندهم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 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَالْبَيْعَ والله لا يحب كل سب لهم اجرهم عند ربهم ولا, خوف عليهم ولا هم يا یا مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَذُ ع الصَّرَةٍ فَنَظِرَة إ مَيسَرَم وَآنتَ صَدَّقُ خَيْرلَكُمْ إِكُتُم تَعَلَون وَاتَّقُ يَمَ تُر جَعونَ فِي اللهَّ وَالاتَّقُوا يَوم الله وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيْنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُوا بِالْعَدْلِ ولا يخفى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربّا ولا يبخس من شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان منهم 119. ومن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعبر الشهداء إذا ما دعوه ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا 119. وإن كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم